سوت وصلت <تصفيق> إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره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 وصفيه من خلقه وحبيبه نادى على البشرية بمكارم الأخلاق وحديث الشزاء فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك سيدي يا رسول الله ما أضاء برق ولاح وما اتصل ليل بصباح وما غرد حمام ولاح وما ناد المناد حي على الفلاح ثم أما بعد فأهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف إليكم إخواننا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبح الدنيا وفيها أنتم ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد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 وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد أيها السادة الحضور حياكم الله جميعا بتحية الإسلام والله أسأل أن يجمعني وإياكم في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه فهذا هو حديثنا أو لقاؤنا الثاني مع حضراتكم في هذه السلسلة التي أعددناها بمناسبة هذه الأيام العظيمة تلك العشر الأول من شهر ذي الحجة أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة المحمدية بالخير واليمن والبركات وها نحن اليوم نكمل مشوارنا في هذا الأمر الذي قد بدأناه آنفا تحت عنوان فضائل الأيام العشر هذا هو اللقاء الثاني ومن حيث انتهينا تكون بدايتنا في فضائل هذه الأيام العشر جاء فيما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الايام اي الايام العشر ثم قال فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد اكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد كل هذه ذكر لله جل في علاه التهليل أن تقول لا إله إلا الله كما ذكرنا ذلك آنفا والتكبير أن تكبر الله فتقول الله أكبر الله أكبر والتحميد أن تحمد الله جل في علا كما روى ابن حبان في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أفضل الأيام يوم عرفة أفضل الأيام هذا ما كنا قد وقفنا عليه في اللقاء السابق أفضل الأيام يوم عرفة أي أفضل الأيام على الإطلاق أفضل الأيام على الإطلاق يعني لما حد يسألك سؤال أو يسألك أنت سؤال فيقول لك ما هي أفضل الأيام على الإطلاق يبقى نقول أفضل الأيام على الإطلاق يوم عرفة بنفس كلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال أفضل الأيام يوم عرفة لعظم أجره, لعظم أجره وسنبين لحضراتكم ذلك بالتفصيل ولذا من الأعمال الفاضلة في عشر ذي الحجة بل من افضل الاعمال في عشر ذي الحجه الحج والعمره افضل ما يعمل وافضل ما يكون ويدل على فضله احاديث كثيره تدل على فضل العمره والحج في هذه الايام العشر فلقد قال صلى الله عليه وآله وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له إيش والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة العمرة إلى العمرة العمرة إلى العمرة شفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فهذا دليل قطعي على أن العمرة والحج من أفضل الأعمال في هذه الأيام العشر. وكذلك صيام هذه الأيام أو ما تيسر منها صيام هذه الأيام أو ما تيسر منها لا أقول صيامها مجملة بل أقول ما تيسر منها بل أقول ما تيسر منها فأقول أن من أعظم الأعمال التي يجب أن تؤدى في هذه العشر بل أفضل الأعمال الحج والعمرة في العشر الاوائل من ذا الحج ولعظمها هذان أو هاتان العبادتان سأجل الحديث عنهما على أن أضعهما في نهاية هذه الرسالة لنبين بالتفصيل كيفية نسك العمره وكيفية نسك الحج فنتخطى هذه المسألة على أن نبدأ فيها في نهاية هذه الرسالة فمن أهم الأعمال أيضا صيام هذه الأيام أو ما تيسر منها وبالأخص في الصيام من هذه العشر صيام يوم عرفة ولا شك أن جنس الصيام من أفضل الأعمال جنس الصيام على العموم على نظار العام هو من أفضل الأعمال وهو مما اصطفاه الله لنفسه الله لم يصطفي لنفسه عبادة على الإطلاق إلا الصيام استفاه الله جل في علا لنفسه لعظم هذه العبادة إنما استفاه الله جل في علا لعظمها كما جاء ذلك بدليل قطعي من كلام الرب الجلي في الحديث القدسي الذي قال فيه الصوم لي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الصوم لي قال الصوم لي من المتحدث من القائل إنه الله جل في علاه ماذا يقول يقول الصوم لي وأنا أجزي به إنه ترك طعامه وشرابه من اجلي ترك طعامه وشرابه من اجلي فلذلك الصيام في هذه الايام من اجل ومن اعظم ومن افضل العبادات على الاطلاق فلقد روى ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ما من عبد يصوم يوما ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا ما من عبد يصوم يوم في سبيل الله اي يوم تطوع أي يوم تطوع يصومه العبد في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا أي سبعين سنة الخريف سنة بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا أي مسافة سبعين خريف فيكون بينه وبين النار مسيرة سبعين سنة بين وجهه وبين نار جهنم اعاذنا الله وإياكم منها يباعد الله وجهه عن هذه النار مسافة سبعين سنة بماذا يا الله؟ بماذا يا رب؟ بماذا؟ بأي الأعمال تباعدنا عن حريق جهنم؟ بأي الأعمال لا تلفح النار وجوهنا؟ بأي الأعمال لا نحس بحراره نار جهنم قال بصيام يوم في سبيل الله بصيام يوم في سبيل الله يباعد الله وجهك ووجهك عن النار سبعين خريفا بل روى الامام مسلم من حديث أبي قتادة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقد سئل عن صيام يوم عرفة النبي سئل عن صيام يوم عرفة فقال صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والباقية يكفر زنوب السنة اللي فاتت والسنه اللي انت بصدتها او في رواية اخرى وسنة مقبلة اي اللي جاي كلام من كلام نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فما ينطق عن الهوى يقول يكفر السنه الماضية والباقية وروى ابو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي واللفظ للترمذي اي لفظ الحديث للامام الترمذي قال من الذي قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي بعده والسنه التي قبله يا اصحاب الذنوب يا اهل المعصيه يا دعاه الضلاله يا قاطع الارحام ايها الباعدون عن الدين المبتعدون عن السنه الداعين الى الفجور يا أصحاب المسلسلات يا أهل الأغاني والمعازف يوم يوم يكفر زنوب السنة الماضية والباقية يقوله حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أحتسب على, الله أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله بل وكذلك من أفضل الأعمال في هذه العشر التكبير والذكر التكبير بأن تقول الله أكبر والذكر بأن تذكر الله جل في علاه بأي صيغة ذكر وذلكم لعموم قول ربنا جل وعلا ويذكر اسم الله في أيام معلومات أهل التفسير في هذه الآية يقولون أن الأيام المعلومات هذه الأيام العشر هذه الأيام العشر هي الأيام المعلومات واستحب كثير من أهل العلم الذكر فيها وذلك لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما والحديث عند الإمام أحمد قال فأكثروا فيهن التهليل والتكبير والتحميد فأكثروا فيهن إيش التهليل والتكبير والتحميد بل صحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما أن هما مين أبا هريرة أبي هريرة وعمر أبي هريرة وابن عمر كان يخرجان إلى السوق في العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما أبو هريرة وعبد الله بن عمر كانوا يخرجون في هذه الأيام العشر إلى الأسواق يكبرون فيكبر الناس بتكبيرهما أما نحن فقد انشغلنا وشغلتنا الدنيا عن ذكر ربنا جل وعلا إلا من رحم الله جل في علا بل لقد ورد في رواه إسحاق بن رهوي رحمة الله تعالى عليه عن فقهاء التابعين أنهم كانوا يقولون في أيام العشر في الأيام العشر كلها يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ليس هذا فحسب بل من الاستحباب في السنة أن يرفع الصوت بالتكبير في الأسواق وفي الشوارع والمنتديات وعلى شواطئ البحار والبلاجات مفترض مفترض ذلك أن يرفع الصوت بالتكبير هذا ما يستحب من سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وذلك لقوله جل وعلا ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم, ولعلكم تشكرون التكبير ذكر الله جل في علاه ثم أود أن أقول اخي المسلم اختي المسلمة أهم شيء أقول لا يلي العمل الصالح بل ربما وهذا ما يعني أقف عليه لا أقول ربما أقول بالضبط ما يجب أن يقول قبل فعل الطاعات وفعل الذكر وفعل العمرة وفعل الحج وفعل بر الوالدين وفعل الصلاة وفعل قراءة القرآن وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا أود أن أقول قبل ذلك كله هناك ما يجب فعله اولا حتى ينفعك عملك وينفعك عملك أتدرون ما هو؟ ما الذي ينبغي أن يكون ما الذي يجب أن يكون قبل فعل هذه الطاعات الذي يجب أن يكون في المقام الأول وعلى قائمة الأعمال وبلا استثنى التوبة التوبة والتوبة معناها الإقلاع عن المعاصي والاقلاع عن جميع الذنوب فان اقلعت واقلعت انت بهذه التوبه عن المعاصي والذنوب فحتما ولابد سيكون لك ويكون لك من صالح اعمالك الاجر لأنه لا يترتب على الأعمال المغفرة والرحمة إلا إذا سبقها التوبة عن المعصية التوبة عن المعصية حتى تصيبك الرحمة وتصيبك أنت المغفرة مغفرة الله جل وعلا يجب قبل فعل العمل الصالح التوبة والإقلاع عن المعصية والذنوب لان المعصيه والذنوب هي السبب الرئيسي والوحيد في الطرد من رحمه الله فمهما كانت حسناتك ومهما كانت حسناتك ولم يكن هناك توبه ولجوء والرجوع الى الله جل في علاه فاعلم واعلمي ان الذنوب التي معك ومعك هي سبب الطرد من رحمه الله ولا تنفعك حسناتك يبقى لابد من الايه لابد من الاقلاع عن المعصيه ثم يلي ذلك الود والتقرب واللجوء إلى ربك جل وعلا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى فلقد روا أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اسمع اسمعي هذا الكلام اسمعي كلام ربنا جل وعلا إن الله يغار يا أصحاب المعصية يا من لا تتوب ولا ترجع إلى الله يا من تسوف التوبة يا من تغوص في الذنوب والمعاص والآثام إن الله يغار إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله يغار الله على الدين يغار الله على عباده يغار الله على الطاعات وغيرة الله جل وعلا أن يأتي المرء ما حرم الله سبحان الله جل في علاه وأقول أيضا من الأعمال التي يستحب فعلها في هذه العشر من الأعمال الصالحة نوافل العبادات نوافل نوافل العبادات هذه من الأعمال التي يجب أو يستحب فعلها في هذه الأيام كالصلاة النافلة يعني نوافل العبادات الصلاة النافلة كالصلاة والصدقة وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وطاعه الزوج وغير ذلك من النوافل وهذه انما اعمال هي احب الى الله من الفرائض لأنها من الأعمال التي تضاعف في هذه الأيام كسرة هذه الأعمال تضاعف في هذه الأيام أي يضاعف أجرها فإن كانت هذه الأعمال مفضولا فإنه أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيرها وإن كان الجهاد مثلا فاضلا فإن ما دونه في هذه الأيام مفضولا أي أن العمل القليل اليسير العمل الصغير في هذه الأيام يعلو ويكبر ويضاعف فبعد ما كان صغيرا صغير الحجم صغير الأجر يصير في هذه الأيام كبيرا كبير الحجم عظيم الأجر الأعمال القليلة اليسيرة في هذه الأيام تضاعف في هذه الأيام ضاعف وأقول ويشرع في هذه الأيام التكبير ولكن لأقول التكبير المطلق في جميع الأوقات يعني في أي وقت من بداية العشر أيام يشرع لك التكبير يشرع لك أن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد هكذا يشرع لك ذلك في العشر الأوائل منذ الحجة في جميع الأوقات ليلا كان أو نهارا ذلك إلى صلاة العيد ده تكبير اسمه تكبير ايه تكبير مطلق تكبير مطلق ولما نقول تكبير مطلق يبقى معناها ان في حاجة اسمها تاني تكبير ايه تكبير مقيد تكبير مطلق يعني في اي وقت وتكبير مقيد أي له وقت معلوم أي له وقت وقت معلوم فالتكبير المطلق على مدار العشرة أيام تكبر الله جل في علا أما التكبير المقيد فهو التكبير خلف العبادات خلف كل صلاة التكبير دبر كل صلاة هذا يسمى تكبير مقيد بعد الصلوات الخمس تكبرن في المساجد أو دبر الصلاة في البيوت للنساء أيها الاخوه والاخوات وأشرع مع حضراتكم في الأضحية التي هي نهاية هذه الأيام العشر والتي, ستق... والتي تقدم يوم النحر يوم العاشر يوم العيد اعاده الله علينا وعليكم بكل أقول هذه سنة الأضحي سنة سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين افتدى ولده إسماعيل عليه ايضا الصلاة والسلام بذبح كما جاء ذلك نصه في كتاب ربنا جل وعلا فقال وفديناه بذبح عظيم بل قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين املحين أقرنين ذبحهما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما كما جاء ذلك عند الإمامان البخاري ومسلم في صحيحهما بل لقد روى الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجه وأراد أحدكم ان يضحي فليمسك عن شعره وأذفاره يعني أول مثبن الرؤية يعني بكره واحد زي الحجه كان ها هضحي خلاص تمسك عن شعرك واظفارك يعني لا تقص شعرا ولا تقص اظفرا فلا ياخذ من شعره ولا من اظفاره شيء حتى يضحي يعني حتى ايه حتى يذبح الاضحيه وإني لارى أن ذلك تشبيها بمن يسوق الهدي بمن يسوق الهدي في الحج فقال ربنا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي فأقول بقول أهل العلم الذين قالوا به اقول فعلى كل من يريد على كل ركز معي على كل من يريد ان يضحي من صغير او كبير نساء كانوا او رجالا عليهما الامساك عليهم الإمساك أقول صغيرا أو كبيرا رجالا أو نساء عليهم الإمساك الإمساك عن إيش الإمساك عن قص الشعر وإيه؟ وتقليم الأذافر نعم ومن لم يرد أن يضحي سواء كان رجل أو امرأة وأولاد لا يريدون الأضحية فهم في حل من ذلك ولكني أقول ولكني أقول من من المسلمين على الإطلاق لا يرغب في الأضحية مش عايز يضحي مين اللي مش عايز يضحي احنا ممكن نقول مين اللي نفسه يضحي بس مفيش فيش مقدرة لكن مين اللي مش نفسه مين اللي مش عايز يضحي ما تلاقيش وانا اقول بهذا القول بهذه النية بهذه النية التي هي الان في صريرة كل منا يرغب في الاضحية ولكنه لا يستطيع أقول بنيتك هذه يلزمك الكف عن الأخذ ويلزمك أيضا أنت الكف عن الأخذ يعني بهذه النية نفسك تضحي وانت نفسك تضحي وتعمل أضحية بس مش قادر ما فيش إمكانيات بنيتك, بنيتك أقول لك لا تأخذ من شعرك ولا أذفارك فأنت بهذه النية كمن نوى كمن د... كمن استطاع أن يضحي فلا تأخذ شيئا من شعر جسدك حتى تضحي فلا تأخذ شيئا من شعر جسدك حتى ضحية. أما شعر اللحية بالنسبة للرجال فحرام أخذ شيء منها. وكذلك شعر الحاجبين مل بالنسبة للنساء والرجال، وخاصة النساء ملعونة من أخذت منه، بل وحتى من ساعدتها. أقول سنبين هذه المسألة أنا أقول اولا الآخذ من اللحية الآخذ من اللحية يحرم عليه أن يأخذ منها وكذلك المرأة التي يعني تأخذ من الحاجبين ملعونة بنص كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم بل قال لعن الله النامصة والمتنمصة أي المفعول بها والفاعلة وبل من ساعدتها على ذلك ووجهتها إلى الطريق وساقتها إليه وأقول بالنية بالنية هنا تجد أو نجد لجابة السؤال عن الأخت أم عمار بالنية التي أنا وأنت وأنت نويتها على أنك تريد أن تضحي ولكنك لا تستطيع أقول بهذه النية يجب عليك عدم الأخذ من الشعر أو الأذفار طيب تعالوا نمشي خطوة خطوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمة الإسلام بالكبشين الأملحين فقال اللهم إن هذا عني وعن أهل بيتي وهذا عن إيه عن لم يستطع من من أمتي صلى الله عليك يا معلم الناس الخير أقول يشترك المضحي أو يشترك المضحون في أضحية فهم في الأجر العظيم سواء لهم المغفرة من رب العالمين جل في علاه عند أول قطرة دم تسقط من أضحيتهم وهم وإن كان قد ضحي عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يريدون أن يضحوا عن أنفسهم فلذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث بالسلام الشريف وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن كذا قلنا ذكرناه آنفا مررنا به منذ لحظات ولذا اسمع قال صاحب كتاب الكشاف الفقه قال هو من أهم قال يحرم نص كلامه هكذا أقرأه عليكم يحرم على المضحى والمضحى عنه هو يا معمر يحرم على المضحى والمضحى عنه أن يأخذ من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا يحرم عن المضحى اللي هو رب الاسره والمضحى عنهم اولاده وزوجته يحرم عليهم جميعا ان هم من من اشعارهم او اظفارهم او اجسادهم نعم بل أقول قال صاحب كتاب الروض المربع أيضا علماء الفقه تحدثون كتب قيمة هذه الكتب لمبتلئ الفقه يحرم على المضحى والمضحى عنه أن يأخذ من شعره أو ظفره أو بشرته وقال صاحب كتاب منار السبيل يحرم على المضحى جملة وردت في جميع كتب الفقه بنصها يحرم على المضحى والمضحى عنه أن يأخذ من شعره أو ظفره أو بشرته وقد أشار ابن قاسم في كتاب هو من أحب أو من أعظم وأجل كتب الفقه اسمه كتاب الإحكام شرح أصول الاحكام هذا الكتاب الجليل قال فيه ابن قاسم أن كره ذلك ابن حزم في كتابه المحلة ولكن ما مساله يعني إحنا عارفين إحنا كل شيء نقول يحرم عليه أن يأخذ من شعره أو من ازفاره أو من جسده أو من بشرته يعني طيب يأخذ من شعره يحرم لأنه حيقص شعره ويأخذ من اظفاره يحرم لأنه حيقص اظافره ولكن ما معنى يحرم أن يأخذ من بشرته وهذا ما يوضح ويبين الإجابة عن سؤال الأخت معمر بوضوح تام الاخذ من البشرة المقصود به هنا ايش الختان الختان سواء كان هذا للذكر الولد ام للبنت يحرم في العشر ايام احنا بدأ ماشيين بالايه ضد الطيار احنا كده نحب نمشي ضد الطيار اصلا خالف تعرف يوم الوقفه يوم وقفه عرفات الناس صايمه والمسلمين بتكبر وتهلل وتحمد الله جل في علاه والجماعه محملين العيال على عربيه الكر ورايحين عند سيدك ابراهيم الدسوقي هيطهروا العيال النهارده حاجات كده جت منين موضوع سلكبراهيم السجد ده كلام انا بقوله ايه هو مش لاش علاقة بالعقيدة ده كلام شرك السفر السيادة لله جل في علاه لكن انا اقول بالليه بالعمية المطلقة اللي هم بايه بي بيطلقوها خلاص ممكن عربية في تمدن شوية في عربية 14 راكب هندا خلاص بيجمعوا الاولاد وبيجمعوا الناس وخلاص يركبهم ويطلعهم على أحد المزارات يسمونها المزارات الإسلامية عند أصحاب الأضرحة عند أصحاب الأضرحة وكل واحدة في العيد لازم تطهر ابنها لازم تطهر بنتها لازم كذا لازم كذا ماشي طيب هل هذا مخالفة للشرع أم لا الامر امامكم وانتم طلاب علم وتستطيعون ان تحكموا هذه امور ما جاء بها الشر بل نحن دائما وابدا نخالف الشريعة نسبح ضد الطيار ولا اقول طيار المياه او طيار الهواء بل نسبح ضد طيار الإسلام فانغرست في نفوسنا محاربة الدين الذي هو ديننا انغرست في نفوس الأمة وزرعت في صدورهم بل في قلوبهم أشجار أشجار الكراهية للسنة وحب العمل بأعمال أهل ملة الكفر والعياذ بالله إنما هذا من بعدنا عن ديننا وعن ركائز وثوابت هذا الدين قضايا خطيرة خطيرة جدا فهنا أقول, أقول أنه هذا الذي يختتن إن كان في نية أبيه أنه يضحي عن نفسه وعن أولاده وهذا من أولاده فلا يجوز لهذا الطفل الصبي الصغير أن يؤخذ من شعره أو أذفاره أو جسده وأقول أن نية الوالد نية للولد نية الوالد نية لليش نية للولد كما أن إرادة الوالد إرادة للولد إرادة للولد فتلم هذه إرادتك أنت أنك ستضحي عن هذه الأسرة فدخل في إرادتك إرادة أبنائك فلا يحق لهم أن يأخذوا من أشعارهم أو أذفارهم او بشرتهم شيئا طيب أوه. لو ان الاب هنا في المملكه احرم عن ابنه نوى الحج عن ابنه وأحرم وبدأ في المناسك ونوى ذلك ذلكم النية يحج عن ولده الصغير كان أو كبير نقول ايه للولد للابن يعني في العشر ايام نقول له اعمل ايه مليكش دعوة بابوك يعني انت احلك شعرك عادي مفيش مشكلة تخص شعرك مفيش مشكلة قص أزفرك؟ <تصفيق> يقول له لا توقف لا تعمل هذه من محظورات الإحرام أنا مش محرم لا لقد أحرم عنك أبيك لقد أحرم عنك أبيك فبنيتي أبيك سرت أنت محرما فيحرم عليك ان تصنع شيئا من محظورات الاحرام حد فاهم الحمد لله ان ما فيش حد فاهم انا بقى عايز اقول لكم حاجه طيب اللي فاهم يعمل 111 يحضرش انا اود ان اقول يجب عليك اخي المسلم وأخت المسلمة أنه لم ينقطع عملك قط فما يدريك لعل أجلك في الصباح لعل أجلك في الصباح يا هل تعلم هل تعلم متى يكون الأجل لعل أجلك يكون الآن لعلك تنام فلا تستيقظ ولذا إن جاء عليك المساء فلا تنتظر الصباح وإن جاء عليك الصباح فلا تنتظر المساء ايها الاخوه ايتها الاخوات بقي لنا من هذه الرساله انا اود ان اقول اولا كلمه اود ان اقول ان الاضحيه هذه ايه حكايتها ببساطة جدا سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أمر بذبح ابنه بمنتهى البساطة أمر أبو الأنبياء بذبح ابنه بعدما بلغ السعج يعني يا ليته كان رضيعا لم يتعلق به والده بل تركه الله جل وعلا حتى بلغ السعج بقى يمشي ايده في ضبوه راجل جنبه وعلم الله جل وعلا حب ابراهيم عليه السلام لابنه اسماعيل فكان الاختبار وكان التقويم والاختيار فقال له اذبح فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني إني أرى إني إيش اذبحك إني أرى في المنام إني أقطع رجلك اذبحك وهو ولده بعدما بلغ معه السعي وصار بجواره فتى يدفع عنه الضر يدفع عنه السوء ولكن رؤية الأنبياء حق فقال يا أبا تفعل ما تؤمر فلما تله الى الجبين جاء الذبح العظيم خلص نيمه وخلى جفاه له للو يعني سيدنا ابراهيم لم يجعل وجه ابنه له لم يذبحه من الامام لانه ولده الرحمه الاكباد تمشي على الارض فأداره ووضع شفرته على رقبته لتنفيذ أمر ربه في ذبح ابنه تعال احنا بقى نشيب سيدنا ابراهيم كده مع ابنه ونغدك انت تتبح لنا شاه يا اخي معزة طيب ما تذبحش خالص ما تجس الشعر بقى سيدنا إبراهيم يتبح ابنه وإنت تقول لي لأصل المسألة فيها خلاف أنا عايز أحلج للعيد أصل فيها خلاف يتبح ابنه وإنت منتظر خلاف العلماء فإن كان قص الشعر وتقليم الأظهار من واجبة على الرب الأسرة أو على الأبناء هو يدبح ابنه وانت مش قادر تضحي هو يضحي بولد ويدبحه لله وانت مش قادر تضحي بشه مش تكتر مش تكتره شايفة إنما هو إنما هي النفس النفس الأمارة بالسوء ايها الساده الاخيار بهذا الحد اقول قد انتهيت معكم من هذه الرساله التي اعددتها لتكون بين يديكم واضحه جليه بقي لنا فيها نقطه واحده ولكن من اثمن واغلى نقاط هذه الرساله الا وهي العمرة والحج في الأيام العشر العمرة والحج في الأيام العشر كنت أود أن أشرع فيها الآن ولكني أرى أنني قد أطلت على مسامع حضراتكم ففي اللقاء القادم بإذن الله تعالى في موعدي الأساس في محاضرة في درس شرح زاد المستقنع وموعدنا غدا فيه سوف أبدأ مع حضراتكم في مناسك العمر والحج بالتفصيل وكأنك تراها رأي عين وكأنك تراها رأي عين نبدأ بإذن الله تعالى غدا الجمعة في تمام العاشرة بتوقيت مكة تاسعة بتوقيت القاهرة السادسة أو بتوقيت المغرب كما تذكرون في إعلاناتكم نبدأ سويا في مناسك العمرة والحج وبإذن الله تعالى معي أيضا يوم السبت القادم في نفس الموعد بعد أن استزمت أخي نعم السابعة بتوقيت المغرب بعد أن استزمت أخي فضل الشيخ أيمن أبو عمر أزنت منه في يوم السبت أيضا هو الآخر فيكون موعدنا بإذن الله الجمعة غدا العاشرة والسبت أيضا العاشرة ونحاول أن يعني نلم هذه الأمور فإن بقي فيها فيعني في ربما نستأذن من باقي إخواننا على أن يعني ننهي هذه الرسالة كاملة لتكون بين يديكم واضحة جلية لا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 حياكم الله جميعا وبياكم وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم وجعل هذه الأيام في ميزان حسناتنا جميعا ونفعكم ونفع بكم ونفع بعلمكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته